سهمك ناحيتي والله وغلبتي واخدتي مني كل حاجه نفسي فيها وقفنا البعض على وحدان نسينا ان احنا بيت واحد بقينا ننام بعين وحدان وبنخاف من خيال واحد مزد والجحد في دله وسوق ما فيهوش ولا شاري ولا وصادمي. قلبي اللي كان ضعيف زمان وفي دليثادي ده دا كان زمان يا الله في دار لو مين وصادي واللي ابتدى بالغدر يتحمل جزاؤه صبرك شويه علي لسه بقول يا ماليك وبتكسروا واللي انت فكره حنون عليك بيحرمك من نور عينك شيطان غواء ومن عماء بيحني ايدك دم اخوك وقفنا البعض على عنوحدان نسينا ان احنا بيت واحد بقينا سو ما ولا ولو دورنا في المتجاري ملايل الغل مداري <تصفيق> لو فكر. لقصاد ومية قلبي اللي كان ضعيف زمان وفد لداني ده دا كان زمان عملا في مدان لو مين وصادي واللي ابتدى بالغدر يتحمل جزاو صبرك شوية علي لسه بقولي يا حسريا على موقع دي جي كيمو بكو